والاتَّبَعُمَا تَطْلُ الشيطين وَلَامُكِسُ لَمان وَاتبَعُ ماَا تَتْل الشطين وَلَامُكِسُ لَمان وَما كَبَرسُ لَمَ وَ الشَّطين كَفَأُيُعَّمونَ سَسِحرَ وَم أُنزِل على المَلَكَنِ بِبابِ ه عوتَ 119. وكفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت 110. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وَماَا ي وَالّذهِ مِن أَهَرٍ حتىَ يَكون مَا نَحْن بثْنَتُ فَ تَّ فَيَتَعََّمُونَ مِنهُ ما ماَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ المَروب وَزَوجِه فَيَيتَعَمَ منِنْهُمَا ماَا يُفَلِكونَ بِهِ بَيْنَمَرب وَزَوجه وَماهُ به من احد الا باذن الله ودهم بدون الذي من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ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 117. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم 118. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذو الفضل العظيم